جزاك الله خير يا أختي الكريمة أنك دخلتي على هذا المقطع وتريدين الفائدة والاستفادة، ولكن طلب مني بسيط أنك تكملين هذا المقطع وتركزين فيه جدا، لأن وصية ورسالة هامة جدا من قلبي إلى قلبك. هذه الرسالة إلى كل فتاة تعاكس شابا ولاعكسه بأي وسيلة وسائل الاتصال. ويهمها بالزواج والحب والتعلق وإلى و... غير ذلك أنا أقول أولا اتق الله يا أختي الكريمة وفكري بدينك ثم بعقلك ولا تفكرين بقلبك وشهوتك وهواك لأن الله عز وجل يقول فدائما ظنك وهواك وشهوتك قد يؤديك إلى الهلاك قد يؤدي بك إلى الهلاك أما إذا فكرت بدينك ثم بعقلك ثم بأهلك وتربيتك ونظرة الناس صدقيني أنك بإذن الله عز وجل تصلين إلى الحل المناسب ثانيا يا عرص الكريمة تذكري ضحايا العلاقات المحرمة التي وقعت مصيبة التي وقعت في فضيحة التي وقعت في ابتزاز التي وقعت في تهديد التي الآن تبكي دم التي الآن تبكي خلف القضبان في سجن الفتيات التي الآن تبكي على عرضها على شرفها على كرامتها، التي أفقطت رأسها ورأس أهلها في التراب التي الآن معارفها ما تستطيع أن تخرج عندهم أو تذهب إليهم بسبب المشكلة والمصيبة التي انتشرت وسمعتها قد وضعت في الأرض بعد أن كانت في أعلى عليين تفكري بهذا الأمر واعتبري بغيرك قبل أن يعتبر بك غيرك فإن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثالثا يا أخت الكريمة يجب ان تحسمين الامر بينك وبينه كيف تقولي له انت الان تهمني بالزواج وتحبني ايسا كذلك سيقول نعم قولي له خلاص تعال الان لخطبتي مباشرة تعال ما ابوك لخطبتي مباشرة عن طريق ابي او امك تتصل بامي عن طريق هاتف المنزل وتبدأ لخطبة ويبدأ مشروع الزواج بوضوح يكونون الأهل عندهم خبر خلاص الحمد لله تكونين مرتاحة مرتاحة البال مطمئنة القلب الآن يأتي يخطب ويبدأ مشروع الزواج فإذا قال نعم ووافق فليبدأ مباشرة عن طريق لي أمرك حتى تكونون في وضوح لأن الله عز وجل يقول مع الباب ولي أمرك أما إذا قال لا وبدأ يذكر أعذار وأنا أجمع المهر والشقة والتجهيز وما تجهيز ولحظة خلنا نتكلم مع بعض حتى أجهز أموري فهذا يلعب ويلف ويدور مباشرة قولي خلاص إذن نقطع العلاقة الآن الآن نقطع العلاقة مباشرة خلاص ما تبغى تجي تخطب خلاص الآن نقطع العلاقة مباشرة كل الوسائل بيننا كت قطع نهائي وإذا زانت أمورك المزعومة وزانت أمورك والأشياء اللي أنت قاعد الآن تتحجج فيها وتجعلها عقبة هذا رقم المنزل هذا رقم المنزل اتصل وعسى الله أن يستخير فقط وتنتهي العلاقة تنتهي العلاقة خلاص مباشرة أما أنك تستمرين معاه وبالكلام الحب وتتعلقين أكثر وأكثر وأكثر وهو يتعلق أكثر وتعيشين عذاب وليس زواج عذاب في عذاب في عذاب حرام في حرام في حرام منكرات في منكرات في منكرات ويزيد القلب تعلق وربما بدأت تتنازلين وتجاملين حتى تقعين في الفخ ثم تبدأ المصيبة ثم يليت يليت ولا ينفع الندم ثم بعد ذلك أقول يا أخي الكريمة أنا من وجهة نظري الشخصية ومن نصيحتي الشخصية لا أنصح ولا أؤيد بالزواج بعد العلاقة المحرمة رأيي ونصيحتي ورسالتي ووصيتي ووجهة نظري لا أؤيد أبدا ولا أنصح ولا أرى بالزواج من الشاب الذي كنت معه في علاقات محرمة بدون معرفة أهلك ولا أهله ما أنصح بالزواج منه أبدا ما أنصح أبدا ممكن تقولين وش السبب؟ أسباب كثيرة جدا أسباب كثيرة جدا بعضها راجع لك أنت وبعضها راجع للشاب نفسه. أولا مثلا الشاب يحتقر دائما البنت اللي كانت تكلمه حتى لو تزوجها تبقى نظرة الاحتقار موجودة ثانيا الشاب فيه دائما الظن هذا كلمتني بتكلم غيري خانتني بتخون غيري أرسلت لي صورتها بترسل صورتها الغيري حتى لو تزوجك بعدين يبقى الهاجس هذا موجود والشيطان وراه وراه ثالثا أيضا أنت نفس الكلام نظرة الاحتقار موجودة لأن كيف رضا لنفسه وكلمك بدون إذن أهلك لذلك ما ترينه شيء ربما الاحتقار موجود أيضا أنت الشك موجود ممكن تكون يكلمني رح يكلم غيري لو شفتيه يكلم بجوال ممكن كان يكلم بولانا الآن مثل ما كان يكلمني قبل فيبدأ الشك موجود والشك موجود والشك موجود والوسواس والوهم لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل لأن الله عز وجل أعلم منكم ولستم أنتم الأعلم الله عز وجل يقول قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ الله لماذا الله حرم العلاقات المحرمة؟ لأن يعلم أن فيها مشاكل حتى ولو حصل الزواج لماذا الله أحل علاقات الحلال للزواج الشرعي؟ يعني خطبة فنظرة شرعية ما وجود له الأمر فملكة فمكالمات فزواج لماذا الله عز وجل أحلها؟ لأنها لأن الله عز وجل يعلم أن فيها خير حتى بعد الزواج نجلس مع كثير من القضات وكثير مع ذوي الخبرات يقولون كثير من العلاقات المحرمة التي يكون بعدها زواج تنتهي بالطلاق لماذا؟ بسبب الشكوك والظنون والوهم والوساوس حتى تنتهي طالق طالق طالق وانتهى الأمر فتعيش البنت الحسرتين حسرت العلاقات المحرمة قبل وإثنها والذل باقي في صدرها وقلبها إلى الآن والحسرة الثانية حسرة الطلاق أمام الناس وربما فاح أمرها فاح أمرها وانتشر وعرف الناس أنه هناك علاقة محرمه والطلاق بسببه حتى ولو وقعوا هناك أعذار وما إلى ذلك ينفضح الأمر لأن علاقات الباطل وعلاقات الحرام ما تدوم أبدا ما تدوم أبدا لذلك كثير منها ينتهي بالطلاب أو حياة عذاب حياة شك تحدثني أحد من تزوج بعد علاقات محرمة يقول والله يا شيخ ما زلت أتعذب وما زلت وسوس وأشك وأظن وأتوهم وأتعذب حتى طلقتها فرتحت ثم أخذت فتاة ملتزمة من بيت عفيف ما كلمتها من قبل بل بدأت معها بمشروع الزواج الشرعي والله أني ما زلت في راحة والله الحمد والآن حياتها راحة في راحة نعم ذلك فضل الله تلك حدود الله هذا شرع الله فلا تغلطين نفسك ولا تلعبين على نفسك ثم لو سألت ابنتكم بعدين بعدين ابنتكم سألت قالت يا أبي كيف تعرفت على أمي بالله عليك ماذا تقولين الله يا أختي ماذا تقول لها يا أخي والله تعرفت عليها في شاب والله رقمتها في سوق والله تعرفت عليها في البب دي والله رسلت لي صورتها وكانت بين علاقه وطلعها ثم تزوجنا بالله هذا رأي يفخر الإنسان باء يقول لابنه او ابنته لا نغالب انفسنا ولا نجامل انفسنا الحق حق يا اخواني وأخواتي الحق حق ثم ايضا يا أختي الكريمة أستغرب من الأخت اللي ترسل أو مقطع صوت أو مقطع مرئي قوي لهذا الشاب استغرب والله كيف أنت تلقين بنفسك للتالكة بهذا الأمر كأنك الآن تربطين نفسك برباط الظلم له يبقى يهددك بين الفينة والأخرى بهذه الصورة أو ذلك المقطع أو ذلك الصوت أو ذلك الفيديو لا تعطين صورة ولا مقطع صوت ولا مقطع مرئي ولا أي معلومة أبدا أبدا لا تتهوري بهذا الأمر لأنك والله سوف تجدين وتحصدين الذل والهوان بسبب هذا المقطع أو, أو الصورة أو الفيديو أو غيره احذري احذري احذري, احذري أيضا لا يكون لك صورة في جوالك أو صورة في اللابتوب أو صورة في أي جهاز من أجهزتك أو مقطع لك أو لصديقاتك أو لأخواتك لأن قد يستطيع الهاتر بطريقته أن يصل إلى هذا الغرض وهذه الصورة أو هذا المقطع ثم يبدأ التهديد ثم يبدأ الحل أعطوني الحل اتصل على الهيئة أعطوني الحل لماذا لا نحفر من البداية الوقاية خير من العلاج ما الضرورة أن تجعل لك صورة ما الضرورة هل هناك ضرورة؟ إذن الوقاية خير من العلاج والله يتأتينا قصص وتأتينا أخبار وتأتينا مشاكل بالهبل أضائع كثيرة جدا ولكن أين من تأثر أين من تقول خلاص أنا أعتبر إنتهى الموضوع إلى الآن استهتار وإلى الآن تساهل سبحان الله العظيم أما البنت اللي تقول لا والله أنا أرضى بالشيء هذا أرضى أن يسوي عادي خلى يفرح أرضى أن يسوي علاقة وبعدين يتزوج أرضى أن يسوي علاقة بدون زواج يعني ترضى والعيان بالله هذه الأشياء فهذه البنت نسأل الله عز وجل لها الهداية فلتكبر تكبر على قلبها ثلاث تكبرات ثم تكبر الرابع وتسلم عن يمينها تسليمة واحدة لأن قلبها ميت والعياذ بالله قلبها ميت التي ترى بهذه العلاقات والعياذ بالله أين الخوف من الله أين الخشية من الله أين عزك أين كرامتك أين تربيه أهلك أين أعمامك أين أخوالك أين بنات عمك بنات خالك المجتمع إذا ما كنت ما تنظرين والعياذ بالله ولا تستحين من الله عز وجل ولا تخشين الله تخافين من الله شيء على نفسك تستحي من نفسك تستحي من أهلك تستحي من مجتمعك والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن لم تستحي تسمع ما شئت تسمع ما شئت إن لم تستحي والحياء يا أخت الكريمة شعبة من الإيمان الحياة شعبة من الإيمان، بل الحياة أعظم وأجمل ما يزيني مرأ حياها، وأعظم ثمن لها إن سارق الناس عليها، ويدفعون الملايين من أجلها. المرأة صاحبة الحياة والعفة والاستحياء، هذا أعظم الجمال، وهذا الذي يتسابقون إليه الرجال. والله العظيم الرجال الصالحين والرجال غير الصالحين، والله العظيم أنهم يتسبقون للمرأة المستقيمة والمرأة صاحبة الالتزام والمرأة صاحبة الحياة. وإن كذبوا وقالوا نحن نريد كذا وكذا كذب هكذا بألسنتهم حتى يصلوا إلى مصالحهم لكن في قرارات أنفسهم والله نعم يريدون صاحبة الدين فلا تنخذعين لا تنخذعين بكلامهم أو بمقال أو بكتاب أو برسالة لا فكري كما قلت في أول مقطع بدينك ثم بعقلك ثم بأهلك وتربيتهم ثقتهم فيك ومجتمعك فكري إذا ودأت الدنيا سكنت في قبرك لوحدك وقفت آي الله عز وجل فيسألك يوم سبل السرائر كان فضح ينفضح كل شيء ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد فاحدري والله كم أسأل من الشباب كم أسأل من الشباب وكم أسأل من الشباب عن الفتيات التي يآكسونهم وبينهم وبين وبين وبينهم وبينهن علاقات محرمة والله إنهم ينظرون لهم نظرة استحقار يقول والله لا أريد أتزوجها ولا أحبها ولا أي كلام فاضي أنا بس أبغى المصلحة أحصل على المصلحة ثم أرميها ودور واحدة ثانية مغفلة بل بعضهم مخزنها في جواله بأقبح الألقاب بغي واحد بغي اثنين بغي ثلاثة يعني والعياذ بالله كلمة مثل الزنا والعياذ بالله ويلعب عليها وربما البنت تلعب عليها نفس الكلام خروف واحد خروف اثنين، خروف ثلاثة وهكذا ولعب. نسأل الله السلام والعافية العلاقات المحرمة ما فيها راحة أبدا هي علاقات مصالح هي علاقات خيانة اللي من سبب لبق تغدى فيك قبل ما تعشفيني أغطر فيك قبل ما تغدى فيني وهكذا والعياذ بالله عذاب في عذاب نسأل الله السلام والعافية ولن يجدوا الراحة والسعادة أبدا وأسأل الله العظيم 14 الكريم أن يفتقنا وإياكنا جميعا إلا هدايا والتوبة وأن يسترى علينا وعليكم فوق الأرض تحت الأرض يوم الارض. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق الله الله يا أختي الكريمة أن تأخذي كلامي هذا بعين الاعتبار وتعملين به ثم ترسلينه لمن يحتاج من أخواتك وأسأل الله عز وجل أن ينفع به يا رب العالمين لذاكم الله خير إلى الملتقى بإذن الله في مقطع قادم مفيد بإذن الله عز وجل لكم. اللهم صلي وسلم وبارك عن نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته